وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَ لبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُل سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المكذبين.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 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَإ يَرَكُ آيَةِ ال لا يؤمنِن بِهَا حتى إِ ج أووكَ يجادِلونكَ يَقولول الذيينَ كَفَوا إذا إَّ إلا سطير الأوللين وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُلْقَوْنَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُكْفَأُ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 بلَْإَّهُ تَدْعونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعونَ إلَيْهِ إن شَ أَتَن سَوونَ ماَا تُشْرِكُون وَلَقَد أَرْرسَلن إلَ أُمَ مِ مِن قَبلِكَ فَأخَذْناهُ بِالْبَأسِ وَالضغَ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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِير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 وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنى بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 قُل لَئِنْ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ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 حتى اذا جاء احدكم الموت ترفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين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 وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر بي أن تبسل نفس بما كسبت ليس لا من دون الله ولي ولا شفيع وَإِن تعدل وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها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 كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون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 فَلَمَّا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازرا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي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 بالِلَّه مَا لَم يُنَزِل بهِهِ عَلَكُ سُقَالًَا فَأَُّفَريقَ حَبُّ بِالأَن إِن كُُ تَلَون الذيينَ آمنوا وَلَمْ يَبِسُ إمَا لَهُم بِغُمِن أُلَ إِكَ لَمأَن وَهُم مُتَدُون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 وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجЗИ الْmuHSINِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ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 أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه وإلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أَلَمَّنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ أَبَاهُ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ بِدُونِهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَأَنتُمْ وَلَا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 وما نرى معكم سفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب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 وهو الذي جعل لكم مجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ومن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 بَدع السَّمواتِ وَالأَرْض أن يَكُون لَ وَلَد وَلَْ تَكُهُ صاحبَةُ وَخَلَقَ كلُ شيءَ وَخَلَقَ كلُ شيءَءٍ وَهُو بكُلِ شيء عليم.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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وَهُوَ الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا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 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إن كُنتُم بِآيَاتِي مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ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 الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون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 وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ وَابُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا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 انما تعدون لات و ما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على ما كانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون وَجَعَلُول اللَّهِ مَِّا ذَو مِنَ الْ الحَوْضِ وَالْأَنْعَامِنَ صِيبًا فَقالوا فَقالوا هذا للِلَّهِ بِزَعِّهِم وَهذَا لِشُرَكانن فمَا كانََ لِشُرَكانائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إلَى اللهَّهِ وَمَا كانََ لللَّهِ فَهُو يَصلِلُوا إ شُرَكان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 إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَضَلَّ خَاسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى الله قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَن شَأجَ الناتٍ مَوشاتٍ وَغَيرَ مَروشاتٍ وَنَّخْلَ وَزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَزَّتُونَ وَُّّن وَزَّيتُونَ وَرُّهُم مانَ مُتَشَابِه وَغَيْرَ مُتَشابِه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 اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آه حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آن حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما نسفوحا إلا أن يكون ميتة أو دما نسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس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 قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ إِلَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ أَلَمْ شَهِدَاكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَمَ ذٰلِكَ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ كَذذبُ بِآياتن وََّذينَ لا يُؤمنِونَ بالِالآخَِةِ وَهُمْ بِرَبِّهِم يَعدِلون قُلْتَعالَ أَتْلُ مَا حَر وَمَ رَبّكُمْ عَلَيكُم أََّ تُشكُ بهِ شيءَيأَ وَبِالوالدَيْنِ إحسَانَ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 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وأن هذا هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سبيله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 يَتَفَصَّلُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فِاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 وَهُوَ ال الذيذ جَعَلَكُمْ خَلَاءِ فَ الْ الأرْضِ وَرَفَعَ بَعَّكُمْ فَووقَبَعْضٍ دَجَات الِيَ بِلُوَكُم فِي مَا آتَكُمْ إَِّ رَبَّكَ سرَريع العِقابِ وَإِنَّهُ لَ غَفُورُ